السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيراً, كثيرا اما بعد فهذا مجلس جديد ايها الاخوه من باجلي العقوه الوثقه أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه تكلمنا عن صفة الكفر بالطاغوتي تكلمنا عن البند الأول إن مرآء منكم أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل تعتقد أنها بطلة بص يا إخوة أنا حاسة أن أنا جوايا حاجة عايز أقولها ومش أدري أعبر لساني مش ناصر ربنا يحل العقدة لساني وإياكم عايز اقول حاجة يعني عايز اقول لك اقول لك انك انك تبقى جازم مستيقن تبقى جازم ومستيقن مستيقن يعني ايه يعني, يعني ايه يعني يقين ما هو اليقين طيب اليقين على العلم الذي لا يدخله الشك ابدا طب ايه هو ده على الاصول عارف كده حاجة ما بيشكش فيها عمرك شفت حد بيشك في الشمس يقول هي الشمس دي هي الشمس ولا ده حد منور كشاف ولا حد ما بيشكش هو الشمس هي الشمس خلاص العمر والقمر فاهمت ده فهو انت ده اليقين ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعض اليقين يذهب بكل الشك بعض اليقين بعض من الله عز وجل أن يمن علينا وياكم من الفضل بعض اليقين يذهب بكل الشك بكل الشك في حديث لكن فيه بعض ان راحهم سيبنى ابو الدرجاء رضي الله عنه له بيتك اتحارق قالهم لها قالهم والله اتحارق للمنطقة الوقت اتحارق اللي راح عند بيت قالهم ما اتحارق قالهم ليه قالهم ليه انه قلت قلت ذكري من اذكر الموظفة يحفظ الله بيها عليها مفيس كده وعد مكانه وخلي بقى الجام هو مكانه كده لو ان بيتك اتحارق اتحارق هو بيتك اتحارق كان في اليقين ده عارفين يا اخوه الخلل في اليقين في القضيه الديمقراطيه السوداء باهلها اللي احنا فيها دلوقتي دي ايه الخلل اليقين ده اللي خلاك بقيت في شك الدين فخلي الكلام الشخصي اللي قرانا من درسين ثلاثه ان قال اللي بيحطم شيء من ال... من الهواء يحمله على الشك في الشريعه فيا فيا اولا كلام ببلول طب انت كلام الكلام ده كلام يعني ما يعطلوش حد ولا حاجه القصاص خلاص هو ده انت لازم تؤمن ان الله ينصرك لجب تعمل كده بس بشرط هو الشرط ان تنصر الله ينصرك انك تنصر الله يعني تقيم حد الله ما تخافش من حد ما امرك الله به قله وعمله على حسب ما امر الله عز وجل بيه وانت كلك يقين يقين انت فيه الاصلاح كلام كتير كنا بنقوله وكل واحد يقول ده انا انا هقوله متصور ان اللي قدامي ده هينفر الاقي قبله جدا اقول ده قفله زايده انا انا من دراستي للناس مش هيبقى للحكم ده مثلا على الاقل ولا حاجه واكيك وكان فرحان بكده خلي بالك يبقى عندك يقين ان عباده الغير الله باطله لو عندك اليقين ده مش هتسمح لحد يتحلم معاك في اصلا مش هيفتح معاك الموضوع عندك يقين بيه ما تتكلمش في الحكاية دي خالص. هقول لك حاجة بين الفلسيني كده الشيخ محمود ساكر اخو الشيخ احمد ساكر عاصلين طبعا الشيخ محمود ساكر كان قديم يعني سبيل الخضر جدا لدرجة ان هو حدثني بعض مسايخي ان, إن, إن, إن الشيخ احمد ساكر قال اخي الاستاذ محمود يحفظ الف الف لكة وفي بعض الاشكالات حصلت كده على على حاجه هو جابهم بيتشه يشه لده كان الناس ودباق كبار موجودين اللي عايز اقول يعني ان كان محمود شكله كان كان اديب جامد قوي على قدر علمه بالعربي بالعربيه كان على قدر علمه ب... ب... ب... بالانجليزيه هو بيقول كده فانا دخل ابطله واسمار تقريبا قال كده في ابطله واسمار كان بيقول انا استطيع ان اخطب خطبه باللغة الانجليزيه كما اخطبها باللغة العربية لغة انجليزيه راقيه جدا عاليه جدا فكان اتحدى قاعد معاه يعني جامد قوي فقال له يا استاذ محمود انت لو جيت عندنا استراليا هيعملوا لك استاذ عم قول مش هتقعد تدي انت هتبقى استاذ هتبقى استاذ كبير هناك وتدرس للناس وكده ايه رأيك ايه رايك السيد ده هو اللي انا عايز احكي لك بحكي لك قصه عشان الحتة دي فمحمود شاكر قال له ايه بقى عارف قال له ايه قال انا لا ادخل استراليا الا فاتح يعني وانت قاعد معاه وبيكلمك وبتتناقشوا في بعض المسائل وبتاع قلبك مالك كنت عارف انه عذوق برضو هي دي قاعده الوراء هو دي طهاره القلب طهاره القلب ان ان الصحابه كان كان بيقول لل المؤمن لما اصره اخاه قال له امسح اخو اول ما جث اقول لك الحقي بقى هم كلهم جماعه مؤمنين مع بعض فقال له اقصد عليه أمه هو مين عندها ما ماله فعجب أخوه قال تقول هذا وانا أخوك فقال لا استبي هذا هو اليقين ده يا اخوه انا معلش انا عارف ان خرجت شويه بره الموضوع لكن انا محتاج اقول كده عارف إيه؟ لأن بهتت الأمور المصفحة تقتضي الدنيا حد تقلب الحرب الأهلية الدائرة كركل الدنيا في دماغي لحد ما تطلع الصمام عشان يخليني عمود لا أنا مش حخيل اللي تبتوله ده ولا أن يقطع يقطع المرء إردا فل يلق الله عز وجل محصورا من بطون الطير وبطون السباع تحبوا اليه من ان يذهب راضيا مختارا لعبادة غير الله يعني يبقى لقد ان يكون عندك يقين يقين اني دا مش نازع لا يمكن واحد يقول له فلان الفلان نجح وما انت عندك هو فلان وعلان وخلان نجح. اقول له والله ما لا نجح اقول له والله ما نجح ابدا لان اصل النجاح أن يطبق حكم الله أن الله عبد الله أولا عالم مؤمنين وعالم طيبين ويا عباء أدي رخصة للسواز ورخصة لقمول ده إيه ده بقى اسمه إيه ده ده اسمه محادة لله يا رسوله واسفتد هذا المستمع ويبخر زفاعة الأصل مش كده يا إخوة ولأنا نتكلم عن أصل ما يتنبله بالحضارة أصل الحضارة دي إنت مش الإسراء يا إبا مرتوف وإن عندك ما تحفت حاد إن أنت ترتخد عقل العقل اللي أزهل كيف صدر لما دخل عليه المغيرة بن زلارة رضي الله عنه وقال له انا جايين هنا محاربين وجايين تفتح البلد وتسلمه اسلمه تسلمه منا و تعجب جدا قال انكم كنتم ازلق قوم ياكل احدكم الجعلان ويقاتل احدكم أخاه على كفر من شعيب النهارده جاي تقولوا كده ما انتوكم كمثل الذباب كانت تطير وتصرخ قائله من يدلني على العسل وله درهم فلما نشبت في العسل نزلت في العسل, في العسل مسك فيها ما تطلع بتموت قالت من يخرجه وله درهم عايز يقول له يعني انتوا مفقين انتوا عارفين كده ده انت حالم ده انت وقعت معايا هتبقى عادتك سوس ولم يهتز لذلك رضي الله عنه وكفرا كان متعجب لحد ما قال له ايه اللي ايه اللي خلاكوا عملتوا كده قالوا بعث الله لنا رسولا منا اجي الحل بسهوله اللي جابنا دين لما اتمرنا به فتحنا الدنيا وما عليها, عليها. طب منتهى بالصلاه يا حبيبي انا عايزك بقى تدرس اصل الدين عشان تعرف احنا ما اتفتحناش لحد دلوقتي بشكل كبير كده زي زمان ليه الطائفه المنصوره اللي على اصل الدين وتحارب من اجله هي اللي ظاهره لكن طائف لازالوا زالوا نزاع القبائل اما جمهور الناس لا لا زالوا قائم اهو عندك الخلل اهو فنصير زرافات وحدانه بالقبور واللي يقول لك احسن من قيام الليل واحسن من التسبيح انك توقف بالصبور عشان تقول ربنا لك الامر وليس لك الخلق وليس لك الامر الامر بتاع الاغلبيه في ال... في البرلمان المدعول يبقى ان تصروف بقى يبقى لابد يخط تعتقد عندك يقين اولا بصفاه هذه العباده لا تكون في اي باب مش, م... مش نفعل حاجة خالص خالص لازم تعتقد ده الشيء الثاني بقى ان تتركها تترك عبادة غير الله عز وجل تترك الطعول يبقى الاولاقي كان الاعتقاد الذي انتلق به القلب وانفجعت و... و... و... به النفس الشيء التاني انه لازم يصطع على الجواح ابن تنمية بيقول كده رحمه الله اذا استمعت الارادة الجازمة اذا استمعت الارادة الجازمة مع قدوة التامة لا بد ان يكون فعل لما قمت دلوقتي من مكهنك كده مثلا وايه تروح تشرب واحنا عاديم ندل بارس كده ولا همك ها؟ لما قمت دلوقتي انت حصلك ايه؟ عندك ارادة جازمة انت عاوز تشرب وعندك قوه تامه قدره تامه انك تمسكه في عينك وتمسك كده اهو ومش خايف مني ولا حد رحت مشيت ورحت على الشط يبقى لا كنت يكون في فعل ايه الفعل انك مشيت وقفت فعلنا واحد قام يصلي الظهر ها عنده اراده جازمه وقدره تامه لو ممكن عنده اراده جازمه والله نفسه يصلي طب وبعدين اقمشلول مثلا ربنا عافيكم وعارفكم عفين. المسلمين تعبان مش قادر اعمل ايه طريح فراش نفسه بس مش قادر يبقى ما عندوش قدره سامبه انما لو كان في قدره سامبه وكان فيه اراده جازمه يبقى لابد ان يكون هناك عمل كان بيرد بالقاعده على المرجئه لعلنا نعرض عليه اذا اتكلمنا على الايمان ان شاء الله عز وجل الشاهد اللي هو ايه بقى انك اذا لما امنت من كل قلب من كل جوارحك ثبت ان تنفجر من كثره ما صعد من التوحيد في جذر قلبك لابد بد ان يخرج ذلك على جوارحك لا بد عشان كده كان البند الثاني ايه ان منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا اهو ظهر لازم يظهر لا هنمشي وراكم ولا مؤمنين بكلامكم ولا مؤمنين بيكو ولا شايفينك خالص كما يقول العم انا مش شايفك خالص تطلع بقى جوه الكلام تلبس بدله يعني مش شايفك خالص مش قابل منك حاجه ما تتكلمش معايا خالص الصالح اسماعيل الصالح اسماعيل, إسماعيل. اخو الصالح ايوب ملك الصالح ايوب نجف الدين ايوب اخو الصالح اسماعيل جاب الروم وداهم قلعة قلعهم خدوها بس ثقفوا معايا وانا بحاري بقوية عشان هو من الدين ايوب لا ايا كده بيطراعا في الملك بتاعك حنزة منه بتاع. المهم يعني قال توقف معايا بس سألو له خلاص مش مشكلة لما اعمل كده ده هيقف معايا ايه خلي بالكو يا اخوة خلي بالكو ده هيقف معايا اعينوه الشغل هيقف معايا اعينوه اللي عامل تحالف وعمل درع الجزيرة لا هم اللي بيعينوه يعني هم اسمعاه كده في ظهره جايين اقل منه عددا وهو بيستطيع يسيطر عليهم وتاخد قرشين وتمشي او تاخد حاجة وتمشي خلي بالك ودي حتاتي معنا ان شاء الله باذن الله انفسح الله عز وجل في المدة واراد عز وجل من نتكلم عن الجهاد انه ممكن نستعانه بالكثره الشهيد ان هم ايه جايين معاه تحت امره عساكر عنده ياخدوا قرشين ويمشوا بس يساعدوه الااذب بن عبد السلام خلع البيعه طلع خطا بالخطبه وانكر عليه انكار شديد جدا على المنبر ثم نزل ولم يدع له وده كان في الوقت ده مع ايه ان انت كده مالكش عليا بقى يا عبد ايه الجماعه المرشدين جريوا قالوا للامير راحوا حطوا على تجاب وقبض عليه وراح جايبه امعانا في في السفاله فهو كده اول ما ساعه نفسك تمشي تنزح عن الله عز وجل تفاجئ تلاقيه بقى انسان سافر همته سافلة ومنطقه سافل وكلامه سافل وخلطته وصحابه سافلين لما تقوله انت ماسل ايه يعني انت رايح مع فلان ده بتحضر فرح وبده من اكابر اللي على مدنيين ده بيقولك عزيزي وقل مدني ومساح انت بتحضر فرح وليه لا ده ما بحضرش باسم الحزب ده ما بحضر بطفق تخصيص وطحب صح. صحبي بقى هو ده اللي بقى صخبك تصور دل... تتور بقى سافل سأقوى سافل نسأل الله عز وجل العابية ليه بقى؟ لان هو الاصل كده اختار تلك والعزم الله مهما زوق الكلام راح الراجل جايبه إسماعيل وراح حطه حبثه في خيمة دهنب الخيمة اللي قاعد فيها وموائل النصار عشان يعني اورليكم ان انا بس عملتلكوا ايه لما فست حد يعني عارش بس عمتلكوا في ايه عشان خطيركو يعني فهم يعزون سمعوا التسبيح والذكر والتلاوة وال... وقاب بقى انت عارف ده السلطان ده سلطان العلماء ده السلطان الحقيقي بقى فلما سمعوا كده قالوا له هو بقى با... تطبيل لجنبينا ده والصدق يا اخوة انتو فاكلم نحكي حكينا قصف سيدنا سماء الفريسي قلنا فيها ان اللي... سيدنا سماء الفريسي ما يعرفش حاجة خالص, خالص. ما يعرفش انه هو ال... النار يبدل لي... يبلع لي... عليها وهبثت في عشارة واحد وابوه حبثوا في البيت من كتب موخيات عليه المرة الوحيدة اللي خرج فيها ما يعرفش حاجة عدى على مؤمنين نصارى وحديين نصارى على التوحيد عد على عليهم واما فييعبدوا ربنا عز وجل صوتهم خرجلو فاكر ساعتها قولنا هو خرج من خرج صوت صوتهم ازاي ده عديد جول صوت خرج خرجلو ازاي حمله الصدق زي ما صوت الراهب خرج من جوه الغار للغلام ازاي حمله الصدق او كده فاتمعوه قالوا مين ده اخفقت قلوبهم من مكاسفة الرجل للتوحيد وللحم حاجة يعني فقال هذا من أكبر علماء المسلمين وإنما حبسته من أجلكم شوف استفاد حبسته من أجلكم فقالوا شوف صلصهم ربنا على الزاي فقالوا والله لو كان هذا من قساوستنا كان خس عندنا لغسلنا رجله وشربنا مراكتنا مش نحبسه ده انت راجل كلب بتحبس راجل زي ده ده لو كان ده اسيس عندنا ده احنا القساويس عندنا خربين الدنيا وكل يوم يطلع عليهم لواط وزينا وحاجة صعبة قال اه ده لو عندنا واحد طاهر زي ده فلنغسلنا رجليه وشربنا المياه اللي نزم رجله طرح بقى لا نفسي خسر كل بحاجة يعني اه انا بعمل عشان خاطر ترضوا عني مرضوحون تعمل ايه قال قلوب بيد الله اخوه فرح بعت عسكري كده اللي عايز ابن عبد السلام قال له قول له بوس ايد الامير ويسيبه هو عايز يطلعه بس بشكل يعني فقال له خليه يقول له بوس ايد الامير ويسيبه فرح دخل العسكري قال يا امير ان السلطان يخبرك اذا قبلت يده خل عنك فوق هي روحك دلوقتي حالا قال معلش بقى المصحه هتقتضي ها لا لا, لا. لا. فقال انا اقبل يده والله لا اقبل ان يقبل السلطان يدي لو قال لي مش اقول له لا نحن عايزين اعرف ايه والله لا اقبل ان يقبل السلطان يدي, يدي. يدي. يدي. يا قوم انتم في واد ونحن في واد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به انا بقى نفسي اقول لنفسي وليك لما حد يقول لي كده هو انت مش حتين حد هو ايه رأيك في الاحوال اللي الرئيس رئيس اقول له يا يا قوم انتم في واد ونحن في واد الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاكم به ده تفلية كبيرة الحمد لله ربنا عفانا منكم اللي بتاملو ده تبعثته ده بلاء يبقى إذا انفعم القلب بالبغض والترك والبراءه هيطلع على الجواحي يبقى ثاني شرط ايه يا اخوه الشرط الثاني هو ان يترك يترك الطاغوت مش يتقاطع مع الطاغوت لا معلش اصل ممكن والله ونفضل نتكلم بقى انت عارف الاحزاب ذكرت في القران كام مره عشان بتقول الاحزاب ده واتذكرت بالمدح واتذكرت بالذم واتذكر ويفضل وعج في كلام لو قراه الاصوليون والفقهاء لا امروا بان عدر الجرد ياخذ علقه بعض المستتاب من الشرك اللي يراوج له اه انتهي بتعمل كده لانه مش قادر يتركها ليها؟ لانه جوه قلبه في بليه وقع في البلية ولا يا ذو الله خل بالك يبقى ان يتركها ثاني شيء يتركها تركها. وهذا هو الظاهر الذي يكون على الجواب طيب ان براء منكم مما تعبدون من دون كفرنا بكم وبعد بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا بد أن يكون في قلبك اصل عداوه هؤلاء ولا بقول في قلبك لاني اظهر على الجوارح خاضع للقدر إنما القلب ده حد مساتر عليه, ساتر عليه. ساتر. عشان كده ربنا سبحانه قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ساعة الإكره قال له إيه قال له هو عالف كمية اللي حسن تكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام يبقى لابد أن يكون قلب مطمئن لما لو قالك حاجة عال بقلب اتكفر يبقى أنا خلاص فوقت أكره ظاهري لكن باطني إيه لازال قلبه مطمئن بالإمام بالله عز وزي يبقى, يبقى, يبقى عندنا هنا بقى البغض اصل البغض في القلب انك كاره عارفين يا اخوة الامام احمد ذكر ابن الجوزي رحمه الله عنه في ترجمة ابن الجوزي ليه كتاب في ترجمة الامام احمد بيقول في ايه بيقول وكان احمد اذا رأى امتصار اغمض عني فلاحظ ذلك بعض اصحابك فتألوه فقال لا احب ان ارى من افترع على الله اللهك تعرفتين نصرة دول عندهم كانوا ايه؟ مش مش كانوا اه متماكدين كده وكنا ونعمل اه و اه جنازة عسكريه اللي مات منهم لا لا لا لا لا ده كانوا نصرة بتفعوا الجهزة اه ؟ اه ؟ احسر اللي بتقال عليها دلوقتي ما عاش عليها الزمن دي الجهزة قال انه كدامر عنا الله والزيزة واجبة على اهل الزمة دي الاستفاق بيخلفوا الاجمع بنبساطة الجزء يكم يت... عليهم الجذ ويدفعونه عن, عن يدهم صغيرون يعني موطن درجه ثانيه درجة عشره درجه ثانيه بس ان الله عز وجل لم يأمر بالمساواه اسمع الكلام له اهو دي يا امر ديمقراطي اما امر الله عز وجل لا يأمر بالمساواه بل من الم... بل في المؤمنين الرجل اعلى من المراه وهناك امير ومأمور لكن عندما يأمر الامر الشرعي يستوي معه لكن رتب الناس قدر الناس دين الناس مش درجة رحلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤه حد دمه أجل فلما سعينا في ان نزع على دم المؤمن كدم الكافر اهريق دم المؤمنين ما ملوش تاهر خلي بالك لكن كان بيغمض عيني معنهم في زله وصغار صغروا وبيضطرهم بأوضيق الطريق وبيدفعوا الديس يا عيالي وهم وكل حاجة لكن مش قادر اشوف وشك مش قادر أشوف وشتك مش بطلب ان يبقوا معايا ويسمع معايا, معايا ما يسسوا به الناس شاف البنك اللي وصلنا إليه أنا مش عايز اشوفك خالص مش قادر ابص في وشك ليه ولاء لله وليه. انت يا مجرم, مجرم تقول ان ربنا له ولد وليه. يعني له زوجة وشهوه يبقى زي زيه على. يعني ابن ثانية ده لما اتجوزش يبقى احسن من ربكو ما محتاجش هوا هو. ابن النووي ده لما اتجوزش يبقى احسن من ربكو فلما يراه ولاء لله غمض عينه مش قادر بصلك او كده يا اخوه بص كده شوف المادة دي مش قادر اسمعها نتسمعنيش الكلام ده أنا مقدرش هاسم يعني في حد بشارع مع ربنا مقدرش أبص في وسك مقدرش أبص في وسك البرلمان أنا بحاجة أبص في السرع بتاعه خالص رجل الشعب ده هكذا ولا لله عز وجل حبيب النزايد رضي الله عنه شاب كان لذلك شاباً يا فعل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله المسلم الكذاب يقول له أنت فاجل كذاب صب إلى الله عز وجل لوقزه عما أنت عليه مسلمة وقفه وغمز للحارس راح وهو راضي فيه فقال ام سلمة تشهد ان محمد الرسول الله قال نعم صلى الله عليه وسلم قال تشهد اني رسول الله تعرف ام كان بيدعي كده قال لك انا برضو قصدي بتوصل ايه قائم على الكفر وبعدين قال لك انا هاكل ربا كلمه ربا ده بتاع ربا ايه وهناك من يدافع مع شديد الاسى ممن ممن ممن كانوا يوقعون عن الله فوقعوا عن الشياطين نسال الله نسأل الله العافيه من الفتن فقال نعم قال تشهد اني رسول الله قال ان بأذني صمم عن سماع كلامك قالوا الكلام النجس ده ما اسمعوش وداني ما تقبلوش يا راجل يا مجرم وحامس للحارس واضربه ضربة غير حته لاحظ من جسمه وقع على الارض شاب صغير يمكن خسر يمكن يقينه رسال حساب رضي الله عنه وعن أبيه محميه الدبير رضي الله عنهما قالوا تشهد ان محمد الرسول الله قال نعم تشهد أن الرسول الله قال إن بأخذني صمم أنت مع الكلام تاني قال بعض الورخين فقطع ما يقرب من نصف نصف لحم واي على الأرض وهو لا يزال على كده بوزن يصمد مسمع كلامك ده ابدا حتى خر ميتا شهيدا رضي الله عنه يبقى اصل البغض يكون في القلب ثم العداوه ثم الابداء لذلك للبغض انما يكون ايه انما يكون خاضع للقدرة واصل البغض ده يا اخوه اصل البغض فتة لما نتكلم عن الاصل الدين بقى بيقول اهو ان الاصل الدين ده فترة اهو البغض ده فترة بخلاف احكام التكفير احكام التكفير شرع باتفاق اهل العلم زي ما ابن تيميه رحمه الله واحكام التكفير والتكفير بشريعة يعرفوا بالشريعة باتفاق اهل العلم وباخذه اخذ الشرائع جينا الخبر نقول زي مسلم متكافل انما البغض فطره عشان كده سعيد بن عامر ما عندوش شريعه ولا حاجه رضي الله عنه كان قاعد بتاريخهم ويمشي عليهم الاسلوب ده عايزين تتبعوا الخير كده كده ورقه ابن نافع كان نكر عليهم ده اللي هم الموحدين اللي في الفترة كالحصل حصل معاهم ده يبقى اصل البغضه لما نيجي ان شاء الله نفسره عشان زي ما قلنا يبقى ما بين الايه بين الافراط والتفريق حتى لا يدخل الإنسان في غلوه في التكفير ولا يصر في التمرج يقع في التشكيك خالص ويبقى الإنسان عاش المسلمون كالمسلمين نسال الله عز وجل العافيه يبقى خلي بالك عندنا الكفر بالطاغوت ان منكم نعتقد بصفاء عباده غير الله عز وجل نترك عبادة غير الله عز وجل نبغض عبادة غير الله عز وجل في القلب ثم الإبداء نما يكون زي مؤنة خادعا للقدرة ثم يأتي بعد ذلك تكثير أهلها ومعادات أهلك معادات أهل الطغوط وأن لا يذكروا بإسلام أبدا لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي أسأل الله عز وجل, وجل أياس علمي وإياكم بمن إذا دعي بادر وإذا نهى انتهى وعقل ما سمعه فهذا لنفسك وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم بي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته